أ م ا بعد ف إ ن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم حيّك الله وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل محدثاتها وكل بدعه ض ل ا ل ة وكل ضلاله ة في النار ا نسأل ل ل جل في علاه عذاب وإياكم إن يجيون من النار نحمد الله جمعنا ل وعلا الذي ج في هذه الغرف الطيبات ا ل ب ا ر ك ا ت و ن س أ ل ه جل في علاه وكما جمعنا في هذه الغرف أ ن يجمعنا بكم في الجنه ة وقرة ما محمد حبيبنا أعيننا ا صلى ل ل عليه ومع ومع وآله وسلم ومع درس جديد من دروس النحو ومع الأجرومية جديد دروس درس من شرح وقد وصلنا بفضل الله تعالى <تصفيق> عليكم الى س ل وصلنا بفضل الله ل ا ا م وقد ت ع إلى باب الجوازم بعدما تكلمنا عن النواصب ولازلنا في باب ا ل أ ف ع ا ل وقفنا عند الجوازم وعرفنا أ ن الفعل المضارع يكون مرفوعا ف إ ذ ا دخل عليه ناصب النصبة والنواصب عشرى ناصب نصبة ك م المضايعه تقدم وسنعرف هنا أن اذا دخل عليه جازم جزمه وفي جوازم يقول المؤلف رحمه الله والجوازم ت م ا ن ي ة عشر وهي لم، ولما وألم وألم ولام الأمن والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ وأي ومتى وأيانا النهي في لم الأمن ما و الجوازم أ ن و ح ي م و ك ي الثمانيه وَإِذَا ا فِي ش ع ر عشر جازما ً لكن من غير إ ذ ا أ م ا ب إ ذ ى فتكون جوازم تسعه عشر والمقصود ان هذه قسم ي ج ز م فعلا واحدا وهو ست أ د و ا ت وقسم ي ج ز م فعلين وهو اثنتا عشرة, عشره اداه القسم الذي ي ج ز م فعلا واحدا يتكون من ست أ د و ا ت نعم وان حروف صح التعليم ست حروف وكلها حروف وهي لم ولم ا و أ ل م ولام أ م ا ل أ م ن والدعاء ولا في النهي والدعاء إ ذ ن من الجوازم ل ت تجزم فعلا واحدا لم فنقول سعيد لم يبخل آه لم يبخل بماله أو بوقته أو أه؟ لم يبخل اه اذا ما يعرب يبخل وما يعرب لم حرف ماذا لم حرف ماذا نعم、م? لم حرف جزم نعم جزم ونفي وقلب أ ح س ن ت م حرف نفي وجزم وقلب لم يبخل لم يبخل يبخل نعم يبخل نعم فعل مضارع、نعم. يبخل فعل المضارع、نعم. مجزوم بلم احسنتم مجزوم ا ل بلم وعلامه جزمه السكون الله في آ خ ر ه نقول لم يدعو محمد إ ل ا الله لم يدعو يدعو راينا لم ما يعرب يدعو يدعو ما يعرب يدعو نعم, نعم. يدعو ما يعربها فعل المضارع المجزوم بلم وعلامه جزمه حذف نعم نعم حذف حرف ا ل ع ل ة الله يكرمكم بارك الله فيك نعم م ع ل ا م ة ج س م ي ة حذف حذف ا ل ع ل ة أ و حذف اليوم الاخره ل أ ن المناسب ل ل ض م ة هو الواو نعم نقول كذلك لم يسع لم يسع ما يعرب س هم ما ع يسع أ ي ن أ ن ت م يا أ خ و ا ت هذا انتم يا ا خ و ة نعم فالمضارع مجزوم ب لم وعلامه جزمه حذف حرف ا ل ع ل ة أ و حذف الالف ل ف حدف ي من آخر ل ي من آ خ ر ه و ا ل ف ت ح ة قبله دليل عليه ه والفتحة ل ق ب دليل عليه كذلك في نقول لم يهد ي خالد نفس ا ل إ ع ر ا ب ولكن نقول و ع ل ا م ة ج ز م ي حدف ل ي ا ء من آ خ ر ه والكسره ة ق ب ل ا عليها والكسرة دليل قبلها دليل عليها والكسرة نقول قبلها التلاميذ دليل عليه كذلك طيب لم يهملوا لم يهملوا ما اعراب يهملوا هنا لم يهملوا يهملوا نعم التلاميذ لم يهملوا نعم ما اعراب يهملوا مم؟ فعلم ضارع المجزوم نعم مجزوم ب لم معالمه جزمه احد فنون ا ل ل أ ن ه من ا ل أ ف ع ا ل الخمسه ة ل أ ن من الأفعال الخمسة. احسنتم ل ل الخمسة أ أ ف ع ا من ا ل أ ف ع ا ل ا ل خ م س ة نعم جزاكم الله خ ي ر ل أ ن ه من ا ل أ ف ع ا ل ا ل خ م س ة طيب إ ذ ا هذا ب ا ل ن س ب ة ل لم الحرف الثاني هو لما لما تقول لما يكتب خالد الدرس نفس الاعراب مثل لم يكتب, لما يكتب. لما يكتب. كذلك أ ل م أ ل م نشرح لك صدرك ا نفس ا ل إ ع ر ا ب إ ذ ا ف ا ل م ض ا ر ع مجزون ب أ ل م و أ ل م ي ح ا ف ن فيه وجزم وقلب كذلك نعم ن ش ر ح ف ا ل م ض ا ر ع مجزون ب أ ل م وعلم جزمه السكون الضعيف في خ ر أ ل م تعلم أ ن الله حي لا يموت وهكذا أ ل م ترضى أ ل م ترضى أ ل م ت د ي أه؟ كلها م ج ز و ن ة بحد في حرفي ا ل ع ل ة أ ل م والم أ ل م م نعم و أ ما فتقول لمن علمته وتنكر لذلك أ ل م م ا أ ع ل م ك أ ل م م ا أ ع ل م ك نعم أ ع ل م ك إ ذ ا ر ع المجزون ب أ ل م ما و أ ل ا م ت ج ز م ي ه السكون د ا ئ في ا خ ي كذلك لام ا ل أ م ي و ا ل ل د ع ا ا ء م الأمي والدعاء كما في قوله تعالى لينفق لينفق ها؟ لينفق اذا فلان هنا لام ا ل ا م ي ع المجزون الأمي نعم وعلامه ج ز س م ن السكون دهر على آ خ ر وعمت لابتلاء من عمل في القران كتير جدا مثل قول تعالى ولتات ط ا ئ ف ة أُخْرَةٌ فَلْتُصَلِّي معك. في ص يعني مَعَكْ ل اخرى ا ل و ف في صلاة ل ا ح ب بِمَا نعم الْإِنْجِيدِ وَلْيَحْكُمْ و أَهْلِ أَنْزَلَ اللَّهِ ل ح ك نعم فليضحكوا قليلا و ل ي ب ك و ا ل ي ب كثيرا ك كذلك ك ذ لا ك ل في النهي والدعاء لا ا في من الجوازم كذلك ا ل ذ ي تجزم فعلا واحدا لا يتسمى الناهية بلا أه؟ لا تشرك بالله لا تشرك بالله نعم إ ذ ا فلا ن ا ه ي ة تجزم المضارع وتشرك فعل المضارع نعم مجزوم بلا و ع ل ا م ة جزمه السكن بالطائفه اخر نعم و ع ك ذ ا ولا ياب أ ب و ل ي أ الشهداء نعم ولا تسرفوا ولا ت س ر ف و وهكذا نعم طيب إ ذ ن هذه الجوازم التي تجزم فعلا مضارعا واحدا, فعلا مضارعا واحدا. القسم الذي يجزم فعلين هذا القسم الذي يجزم فعلين يتكون من اثنتي ن عشره اداه وهذه ا ل أ د ا ه تقول لا اسماء إ ل ا إ ن و إ ذ م ا إ ن و إ ذ م ا ن ع م فهما حرفان والان مع هذا القسم الذي يجزم فعلين إن إن تستقم تسعد إ ن تستقيم تسعد نعم إ ذ ن إ ن هنا حرف يجزم فعليني إ ذ ن إ ن حرف ماذا إن حرف ما إن حرف... أه؟ حرف شرط جازم حرف شرط جازم يجزم فعليني ا ل أ و ل يسمى ماذا نعم شرط وجزم ا ل أ و ل يسمى فعلو الشرط تمام ف ع ل الشرط والثاني و ا ا ل نعم ي ن نحن شرعنا في الحروف يعني ا ل أ س م ا ء التي تجزم يعني عشر عداد قلنا إثنة اذن ا ل ا م ع ا د م ف ا و ل ا ن و ل اني اقول اني اقول اني اقول اني ا و ل ا ن اقول اني ا و ل اني اقول اني اقول اني ا ق و اني ا و ل اني ق ل ن ي اقول اني ن ي اقول اني اقول ي اقول اني اقول اني ا ق و ن ي اقول ا و ل ا ن اقول ا اقول اني ن ي و ا ي اقول اني اقول ي ا و ل اني ا ق ل اني ا و ل اني ا ق ل اني اقول ا ن اقول اني اقول ا ن و ل ا ل اني ا ل اني اقول اني اقول اني اقول اني ق و ل اني اقول ا ن ا ق و ل اني اني اقول اني اني اقول اني ا ن ا ل اني ا ن ل اني اني اني اقول اني ق و ل اني ان ل ا ا نعم فعل مضارع مجزوم نعم، مجزوم بان بان وعلامه جزمه, وعلامة جزمه. ها نعم و ع ل ا م ة ش ج ز م ه السكون ا ل ظ في آ خ ر إ ن تستقم تسعد تسعد كذلك تسعد ها ما تسعد. نعم يعرابه تسعد تسعد فعل مضارع نعم إ ن تستقم أنت م انت الفعل دمست تخضر أ جي أحسنتم تستقم مضارع كذلك فعلا مضارع مجزوم نعم على أ ن ه جواب الشرط و ج ز ا ئ ه وعلامه جزمه كذلك السكن الضعيف ف خ ر كما قال تعالى وان تعودوا نعد إن ما من الأدوات إ ذ اسم فما هنا ا شرط جازم اسم جازم شرط يجزم فعلين ا ل أ و ل فعل الشرط و ا ل ث ا ن ي جوابه ج ز ا ؤ ه و ل فعل ا ل ش ر ط و ا ل ث ا ن ي جوابه وجزاؤه نعم نعم المستعانعين من الله الحضور وال من يشارك لا يتعد ث ل ا ث ة إ ن كان هذا الوقت غير مناسب أ و أ ن ك م تشعرون بتعب بسبب د ي و س اخرى نقوم بتغييره فهذه ديوث يعني ديوث ا نحو أن وأن تلقى يستمع إليها. يقدم س م ع إليها ي الوقت إ ذ ا قلنا وصلنا ما, ما تنفق يخلفه الله يعني ما اسم شرط جازم ي ج ز ي فعلين ا ل أ و ل فعل الشرط والتنجاو و جزاء تنفق فعل مضايع ه و فعل الشرط مجزوم بما وعلامه جزمه السكون في آ خ ر نعم يخلفه نعم فالمداره جواب الشرط جواب الشرط مجزوم بما مجزوم بما نعم وعلامه جزمه السكون الظاهر في آ خ ر ه ي ق و ل تعالى في ص و ر ه ا ل ب ق ر ة وما تفعل من خير يعلمه الله وما تفعل و يعلمه والفاعله م س ت ه م نعم. نعم من ا ل د و ا ت ل ت ي تجدون يتعلم فعلين من من ح ر ر من يتعلم يتحرر أه؟ كذلك الفاء ع فمن و ا ف اسم الشرط جازم يلزم فعلين ا ل أ و ل فعل الشرط والثاني جوابه وجزاه ب نعم كذلك م الادوات الجازمه ا ل في علمنا مهما, مهما نقول فيها مهما تمنح نفسك ما تشتهيه تندم ل أ ن النفس كما يقال ت و ا ق ة ذواقه ة م تمنح نفسك ما تندم إذن فمهما اسم ا شاتين تشتهيه نفسك إذن ج ا ز م يجزم فعليني ا ل أ و ل فعل الشطر الثاني جوابه لنفس ا ل إ ع ر ا ب يقول الله تعالى في س و ر ة العرف وقالوا مهما تاتينا ا مناية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين معه فعليني لك الجوازم كذلك لا تجزم إذما ذ إ إنك إذ م ا تجتهد ت ن ج ح إ ن ك إذ م اذ تجتهد تنجح. نعم. إنك إ ما, ما تجتهد تنجح جيد. بعد ذلك من الجوازم اي أ ي ع ل م ي ن تدرس أ د ر س أ ي ع ل م ي ن تدرس أ د ر س نعم تدرس ف ي ا ل م ض ا ع يعني ف ي الشرط مجزوم ب أ ي و ع ل ا م ة جزمه السكون الظاهر في آ خ ر ه ويقول تعالى أ ي م ا تدعو فله ا ل أ س م ا ء الحسنى ة أيما ايما ل ا م أيما تدعو فله ا ل أ س م ا ء ا ل ح س ن ة لا عليكم نعم ا س ت ا ل الله أمراكم متى كذلك متى من الجوازم الزمفليني متى م تعرف ى ت ربك تفلح متى تعرف ربك تفلح نعم إذن فتعرف في ا ل م ر ا ي ة في ا ل ش ا ط م ج د و ن بمتى وعلامه ج ز م السكون ها؟ الظهر في آخر؟ نعم يقول ا ش ع ر انا ابن ج ل ا و ط ل ا ه الثنايا متى أ ض ع العمامه تعيفوني من صاحب البيت من هو قائل هذا البيت لا من قاله لي من قاله تهديدا ً هدد به الحجاج نعم ما شاء الله الحجاج بن يوسف نعم لما ذهب إ ل ى العراق وجلس على ا ل م ن ب ر ذهب إ ل ى العراق ل أ ن فيها فتن وجلس إ ل ى ا ل م ن ب ر ولم يكلم أ ح د فقال أ ح د ومن إلى آخر أحصبه يعني عاميه بحصاد فسمعه فقال أ ن ا ابن جلا و ط ل ل ه ا ل ت ن ا ي ا متى اضع العمامه تعيفون والله إ ن ي لاارى رؤوسا قد أ ي ن ع ت وحان قطافها ووالله إ ن ي لقاطفها فدب ا ل ه ل ع والخوف في كل من كان في مسجد. رفع الله لها في رفع مسجد ومن الجوازم ايضا ايانا فنقول ايانا تريد, تريد ربك تجده نعم ومن يقال الشعر ا فايان ا ما تعدل به الريح تنزل ي نعم كذلك من فذلك الجلازم اينما أين تتعلم تستفيد اينما تتعلم تستفيد اذن فتتعلم فعل م ض ا ع ف الشرط مجزون ب أ ي ن م ا وعلامه جزمه سكون ت د و ف ا ل م ض ا ع ف و ا ب ا ل ش ر ط وفي قوله تعالى أ ي ن م ا تكون يدرككم الموت <متحدث> نعم <تكون يدركم> نعم <متحدث> <لا. لا> مستعد <تصفيق> كذلك من الجوازم ا ل ت ج ز م و ن ف ع ل ي ن أ ن ا فنقول أ ن ا تسافر اسافر أمنع ا ف أسافر ر نعم ك ذ ل ك من ا ل ج ل ا ز م التي تجذب ف ع ل ي تستفيد حيثما تتعلم تستفيد حيثما تستقم يقدر لك الله عفوا. يقدر لك الله نجاحا في غابه ا ل أ ز م ا ن حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابه ا ل أ ز م ا ن وعليكم السلام وعليكم السلام كيفما ك ي ف م اجلس ت أجلس وحياكم الله كذلك من الجوازم اذا إ لكنها لا تجزم إ ل ا في الشعر كما قال المؤلف و إ ذ ا في الشعر خاصه ة استغن ما أ غ ن ا ك ربك بالغنى واذا إ ذ تصبك فتجمل خصاصة و إ تصبك خ ص ا ص ة فتجملي حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غ ا ب ا ل أ ز م ا ن آه نقوم باعراب ل هذه ا ل ج ن ة ه ذ ا البيت حيثما حيثما ما يعراب ما. ما حيثما حيث نعم إ ذ ا تعال هكذا حيث اسم شرط يجزم فعلين ي ا ل أ و ل ف ي ا ل ش ر ة والثاني جوابه وجزاؤه ه م ما حرف زائد تستقم تستقم نعم نعم حلم الإعراب نعم تستقيم ف ي ا ل مضايع نعم فعل مضايع مجزوم ب حيثما نعم و ع ل ا م ة ج ز م ي السكون الظاهر في ا خ ر والفاعل ن ا إ ن ه الفاعل حيثما تستقيم طيب تستقم والفعل ل يستخدعه ن ت نعم تستقم فعل م ض ا ي ع والفعل ل يستخدعه ن ت يقدر فعل م ض ا ي ع جاوب شرط مجزوم بحيثما و ع ل ا م ة جزمه السكون ا ل ض ا ه ر في ا خ ر يقدر لك لك ما يعرب لك لك ما يعرب لك اللام هنا ح ا ف ماذا ح ا ف يعني شرون شرون ع م اللام ح ا ف شرون ل ك والكاف الكاف ضمير متصل آه مبني على الفتح في محل جر وجر ومجرم متعلق ماذا ب يقدر يقدر لك يقدر نعم الله, الله الله. <تصفيق> الله اسم جلاله, ها؟ اسم جلالة. لا ليست هناك اضافه, هناك إضافة. نعم. اسم ج ل ا ل مرفوع وعلامه رفعه الضمه ا ل ظ ا ه ر ة في آ خ ر ه الله نجاحا يقدر, يق... يقدر لك الله نجاحا نجاحا ما ع ر ب ه ا يقدر لك ماذا نجاحا مفعول به تمام مفعول به م ن ص و ب و ع ل ا م ة نصبه ا ل ف ت ح ة الظاهره في ي في غابي غ ا ب في غابه نعم في غابه نعم ا مشروع يعني هكذا ع ر ب المدارس <تصفيق> نعم طيب. طيب في حرف ج ا غ ا ب ي اسم مشروع به ف ي ع ل ا م ة تجاريه ا ل ك س ر ة نعم الكسره دائره ف ي آ خ ر ف ي غابي و ف ي غابي متعلق بنا اتين محدوف بنجاح ا وغابي مضاف وغابي مضاف نعم هو مضاف ا ل أ ز م ا ن ي مضاف إ ل ي ه وتقدر البيت يقدر لك الله نجاحا كائنا نجاحا كائنا في الزمن المستقبل نعم هكذا نعم اذا بهذا نكون ع ن ه ي ن ا باب الافعال أ ف ع ل ل باب ا أ نعم ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إ ل ى باب مفوعة الأسماء. م ن ف و ع ة ا ل أ س م ا ء هذا باب م ر ف و ع ت ا ل أ س م ا ء وهذا من باب إ ض ا ف ة الشيء إ ل ى جنسه يعني المرفوعات من الاسماء س م يعني هذا باب ل وخبروا إ ن واخواتها والتابع للمرفوع وهو أ ر ب ع ة أ ش ي ا ء النعت والعطف والتوكيد والبدل إ ذ ن الاسماء أ س م ء المرفوعة ب ع ة ا ل أ س ا ل م ر ف و ع ة س ب ع ة وليست اقل من ذلك أو أكثر أو ليست ستة م ام ن ي ة ث ل اكثر و ل اسم وجدناه لا بد وان يكون واحدا من الذي ذكره المؤلف رحمه、الله. فاما أ ن يكون فاعلا أ و مفعولا لم يسمى فاعله أ و مبتدعا او خبائل آخره اخر وإذا عجبنا القرآن الكريم إلى فسنجد جل الأمتلة. جل الأمتلة يقول و ض بالحق ها فالله هنا ا س م ج ل ا ل ه مرفوع فاعل ويقول الله جل وعلا في ص و ر ه النساء و خ ل ق لانسان ضعيفا يعني انسان ل هنا اسم مرفوع ل خلق للمسان ه نعم نعم أه؟ جيد الله أ ع ل م الله أ ع ل م ه يعني ه ن ا م م ت على الله ها ل ا ها ها ها ي ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ن ا ها ها ه <سؤال> الإنسان هو اسمه فور. اسمه فور. اسمه قطورة. نعم إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن ه و ا اسم م ر ف و ر اسم ك ا ن قطورا نعم ق ط و ر نعم وقال تعالى في س و ر ة القصص ما اصبح فؤاد أ م موسى ف ا ر غ إ ذ ا الفؤاد اسم مفور اسم واحد من خوات كان او أ ص ب ح ويقول تبارك وتعالى إ ن الانسان لظلوم هنا نعم اسم ا ل م ن ف و ر خبر ان وجاءهم م رسول ر ك ي كريم هنا ما يعربها جاءهما صون كريم、م? نعت نعم نعت وقال تعالى في ص و ر ه ا ل ح ا ق ة وحملت الارض والجبال هم؟ هنا الجبال ما يعربها الجبال ها لا الجبال لا وحومي لا تراوض ل والجبال معطوف نعم الجبال على الأرض. اسم ل ا الأرض المرفوع معطوف على ا ل أ ر ض وقال تعالى في ص و ر ه ص فسجد الملائكه ة ك ل م أَجْمَعُونَ يعني كلهم ه ن ا ماذا؟ ما م ا ع ر ا ا ب ه لا كل كل ت و ك ي د ن ع معنوي نعم م توكيد لكن لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا ل ا لماذا لماذا لماذا لماذا ل م ي ع ج ا ء أخوك م ح م د ج ا ء أخوك م ح م د ذ ا لماذا ل م ا ذ م ا ذ ا م ع ن و لماذا لماذا ل ا ذ ا لماذا ل م ا ا لماذا لماذا ل ا ذ ا ل م ا ل م ا م ا ذ ا ا ا ل ل م ا يعني مع الله المستعان اللفظ يكون بتكرار اللفظ、نعم. جاء أ خ و ك محمد بدل、نعم. بدل محمد بدل من أ خ و ك بدل من نقت ط وهكذا فكل اسم وجدته مرفوعا ً فهو واحد من ا ل س ب ع ة التي تتكاوى المؤلف من بدل المطابق يعني نفس ا ل م ب د ل م ل ي و ن تمام واحد من ا ل س ب ع ة التي تتكاوى المؤلفه ر إلى ذلك غير ن ع م طيب ه <تصفيق> الله السماوات وخلق ا الوال هنا ما اعرابها وخلق ا الوال ه ن ما اعرابها بحسب ما ق ب ل ه ا احسنتم خلق ا خلق ا ن ع م في الماضي مبني عن الفتح、م? الله الله الله الحمد لله ب د أ ت العلامات الخضراء تظهر نعم اسم جلاله <تصفيق> اسم جلاله الفاعل ا ل م ع ف و ر و ع ل ا م ة رفعه الضمه الظاهره في اخره او على اخره نعم وخلق الله السماوات السماوات, السماوات. نعم. خلق الله السماوات. السماوات مفعول به نعم و ع ل ا م ة نصبه عرض كسر نعم. الكسر ن عن معنا ا الفتحة هذا ا ئ ب سبق ل النائب عن الفتحه لماذا ل أ ن ه جمع المؤنه ة السالم ل أ ن جمع السالم م ؤ ن ة ا ل جيد وخلق الله السماوات والارض أ ر ض ل و ا هنا ء ح ف ماذا؟ ا ا ل و نعم حرف عطف لارضه لارضه م? نعم لارضه اسم معطوف جيد、م? معطوف على السماوات والمعطوف على المنصوب منصوب و ع ل ا م ة ن ص ب ا ل ف ت ح ة ا ل ظ ا ه ر ة في آ خ ر بالحق بالحق بالحق الباء حرف جر نعم الحق م ج غ و م ج ل بماذا من الذي جاو له مجرور بالباء وعلامه جره ا ل ك س ر ة الظاهره على ا خ ر والجره مجرور ت ع ل ق ب خ ا ل ق ة ب خ ا ل ق ة جيد وقال تعالى وخلق للنسان ضعيفة إ ذ ا خلق هنا ما يعرابها نعم خلق ما يعرابها هذا فعل ي ماض ي فعل ي ماض ي مبني للمجهول ن ع في ع ل ماض ي مبني للمجهول مبني على الفتح لا. لا. الانسان وخلق ا نائب س ن الانسان الانسان, الانسان نائب عن الفاعل ن احسنتم ئ ب عن الفاعل م غ ف و ع وعلامه رفعه ا ل د م الظاهره اه في آخر وخلق الانسان ض ع ي ف ة م ع ر م ض ع ي ف ة ما أعرب ضعيفه حال تمام حال منصوب نعم اصلح الله ا ل أ ح و ا ل نعم حال منصوب ب ا ل ف ت ح ة ا ل ظ ا ه ر ة على اخره وصاحب, وصاحب الحال هو الانسان نعم نعم ،، نعم ، إذا الشيخ الله بدأ رحمه بباب الفاعل أ و ل باب ب د أ في ا ل م ف ب و ع ا ت هو الفاعل ونلجئ الكلام. لا لا الكلام ان شاء الله عن باب الفاعل إ ل ى ا ل ح ص ة المقبله ة سائرين ا ل ل جل وعلا. أ ن ينفعنا و إ ي ا ك م بما سمعنا و أ ن يتقبل منه ومنكم و أ ن ي ج ا ز لكم خيرا على مشاركتكم و أ ن يتقبل من الجميع ونسأله جل في علاه أن يغفر وأن أموانا وأن أحوالنا وعلا وإن ونسأل أن ذنبنا نصلح إن أصبنا فمن الله جل وعلا وأن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان يسر أن جل علاه الله جل الله تعالى في يغفر يغفر خطأنا وأني تجاوز و عن ن ج بارك ن ب ا الله فيكم جميعا وتقبل الله منكم اللهم وما آل إبراهيم وعلى إبراهيم إنك المجيد. وبارك كما باركت إبراهيم إبراهيم المجيد. سبحانك اللهم صلى على وعلى آل صليت على وآل حميل على وعلى آل على وآل حميل أشهد إله محمد محمد. محمد محمد. وبحمدك. إليك. أنت. أستغفرك إنك إنك إلا أن